بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يس والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إِرَمَذَاتِ الْعِمَادِ إِرَمَذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ وَثَمُدَ الَّذِينَ جَابُوا صخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفي ذي الأوتاد وفي ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فأكثر فيها, فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فَصَبَّ عَلَيْهِم رَّبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِصْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُمْ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمَّا إِذَا مَكَّنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ فَيَقُولُ رَبِّي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا تاكلون التراث اكلا لما وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دك دك كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر، يومئذ يتذكر. يذكر الإنسان وأنا له الذكر يقول, يقول يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يقول يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد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 يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي.